ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين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 أنتم لا تبصرون، يصלוها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجذون ما كنتم تعملون، إن المتقين في فأكِهِنَّ بِمَا أتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عذاب الجحيمَ قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيمَ أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْبُوفَةٍ وَزَوَجْنَاهُمْ بِحُورِ النَّعِينِ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم من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 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولهم بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أَمْ هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون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 أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ وَهْوَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِذَا يَرَوْنَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ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 فَاسْتَمِرّْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ فَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ